لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا م م ف للعلوم الاسلاميه ت ه ك ل م ا دخلت أ و ة ل ع ن ت ت أ خ ه ا حتى ل ن ا ا د ب ل ف ي ه ا ج للعلوم الاسلاميه قالت ُ و ل ا د الذين اتخذوا دينهم لهم ولعبا وغرتهم ا ل ح ي ا ة